يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نبن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين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 إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامال وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قلة عين لي ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون واصبح فؤاد ام موسى فارضا ان كادت لتبدي به لولا اربطنا على قلبها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 فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّ لَكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَتَطْمَئِنَّ مِنْهُ وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ولمّا بلغ أشده والسواء آتيناه حكما وعلما وكذلك نجد المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعتي وهذا من عدوه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 قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإلى الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين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 وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى قال يا موسى قال يا موسى ان الملا يئتمرون بك ليقتلوك فاحرج اني لك من الناصحين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 ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونه ممرأتين تدودان قال ما خطبكما قال تا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ فَجَاءَتْ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سقيت لنا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 قال لاهلهم كفوا انني انست نارا لعل اتيكم منها بخبر او جدوه من النار لعل اتيكم منها بخبر او من لعلكم تسلون فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِن شَاطِئِ الوَادِ الأَيْمَنِ فِي البُقْعَةِ المُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَيُّهَا مُوسَى أَيُّهَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ العَالَمِينَ وَأَن أُلْقِيَ صَاكَ فَلَمَّا رَآهَا اهْتَزَّتْ كَأَنَّهَا جِئْن ولا مذبراً ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضم إليك جناحك, واضم إليك جناحك من الرهب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 فارسلهم مع يريد ان يصدقني اني اخاف ان يكذبون قال سنشد عضدك باخيك ونجعل لكما سلطانا قال سنشد عضدك باخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون اليكما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 وقال فرعون يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيري فاوقدوا لي اها ماء فاوقدوا لي اها ماء على الطين فجعل لي صرحا لعلني اطلع الى اله موسى واني لاظنه من الكاذبين واستكبره وجنوده في الأرض بغيظ الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين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 وَمَا كُنْتَ بِجانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَلَكِنَّ أَنْ شَأْنًا قُرُنًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ العمر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 وَلَكِنَّ رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ لَتُنذِرُهُم مِّمَّا أَتَاهُمْ مِن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا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 أو لم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكلكم كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منه ما إن كنتم صادقين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 ولقد وصلنا له القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناه الكتاب مِنْ قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين ك يُؤْتَونَ أَدْرهُمَّوتَينْنِ بِمَا صَبَر وَيدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّءة وَيَدَرَأُونَ بِالحَسَنَةِ السََّةَ وَمَِّا رزَقَنَاء مِمم فِقُون وَإِذاَا سَمعُ الَّغْو وَأَعرَضُعَهُ وَطَالوا لناَا عَمَُونَا وَلَكُمْ أَحْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَْكُمْ لا نَبَتَ غِلدهِلين انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين نَتْبَعُ الْهُدَىٰ كَانَتْ تَقَطَّفُ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَأُ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءِ الرِّزْقِ مِن لَّدُنَّا رِزْقًا مِّن لَّدُنَّا ولكن وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرِيَةٍ بَغُرَتْ مَعِيشَتُهَا فَتِيكَم مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا فَتِيكَم مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِيهَا رَسُولًا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 افلا تعقلون افمن وعدناهم وعدا حسنا فهو لاق يكمنممتعنا متاع الحياه الدنيا كمنمتعنا متاع الحياه الدنيا ثم هو يوم القيامه من المفضدرين ويوم يناديهم فيقولون اين شركائ الذين كنتم تزعون قال الذين حق عليهم الغول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل دعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستديبونهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أدبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء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 جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِاللَّيْلِ مَنَامٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا وَمِ الرحْمَةِ جَلَ للَك اللين وَها وَ تَسكُ فيِيهِ وَِتَبتَوا مِن فَُلِ وَلتَبَتَوا مِن فَفضلِه وَلاعلكُم تَشكون وَيَوْمَناذم فَيَقُون عين شمك وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَهَا لَكُمْ فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَهُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ فَعَلِمُوا الحق لله وضل عنهم مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم واتيناه من الخزائن ما ان مفاتحه تنوء بالعصبه ما ان مفاتحه تنوء بالعصبه اولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح اذْقَانَ لَمُقْهَهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ فَسَادًا فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يحب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 قال الذين يريدون الحياه الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لدوه حظ عظيم وقال الذين اوتوا العلم اينكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا وما ينطقون الا الصابرون لابُ الله خَيُ لِمَن آمَنَ وَعمِنَ صالِح وَلَا يُونَقَّّهَا إَِّ الصَّابِرون فَخَسَفْناَا بِه وَبِذَالِه الأضَ فَمَا كانَ لَهُ مِن فأتي يصُونَ فمَا كانَ لَ م فِيأتي يَصُرونَهُ مِن دونُون اللهَّهِ وَمَا كانَانَ مِنَ الم وَصبحبح الذي تمَّ مكد الأممس يقول نووييك أن الله ب صط فيزقان م يش مننْه بعددي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 وَلَا يَصُدُّكَ عَن آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ